اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما معاشر الإخوة المؤمنين لا يزال الحديث ماضيا في بيان بعض هدايات سورة الفاتحة تلك السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن وأجلها وفي هذه السورة دعاء عظيم مبارك وهو أعظم الأدعية وأجلها ولهذا جعله الله تبارك وتعالى على عباده فرضا في كل يوم سبع عشرة مرة وذلك في كل ركعة من كل صلاة ألا وهو السؤال الله تبارك وتعالى الهداية الى صراطه المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وسبق ان اشرت ان لهذا الصراط معلمان وهما الاخلاص للمعبود عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون العبد سائرا على صراط الله المستقيم إلا إذا كان مخلصا لله العبادة قال الله تعالى وَإِنَّ الله رَبِّي وربكم فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقيم والأمر الثاني المتابع للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع هديه ولا يكون العبد على صراط الله المستقيم إلا إذا كان متبعاً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 والاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه فمن ترك الإخلاص خرج عن الصراط ومن ترك المتابعة خرج عن الصراط فلا يكون على الصراط إلا بهما بالإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى قول الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تبارك وتعالى لنبلوكم ايكم احسن عملا قال اخلصه واصوبه قيل يا ابا علي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 صلى الله وسلم عليه وفيما يتعلق بهداية سورة الفاتحة لتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا فهذا أمر سبق الكلام عليه ولهذا سيكون الحديث هذا اليوم عن هداية هذه السورة المباركة إلى تجريد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والخلاص من البدع والأهواء وقد سبق أن أشرت إلى أن الشيطان أعاذنا الله وإياكم من قاعد ابن آدم في صراطه المستقيم ليحرفه عنه وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وجعل على جنبتيه خطوط على يمينه وعلى شماله وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فالشيطان قاعد لابن آدم في طريقه المستقيم ليحرفه عنه وعقبات الشيطان في هذا الطريق المستقيم سبع عقبات وهو يريد أن يوقع عبد الله المؤمن في أخطرها فإن لم يستطع نزل للرتبة التي هي دون وهكذا فهو يريد منه أولا الشرك بالله فإن لم يستطع أراد منه البدعة فإن لم يستطع أراد منه الكبيرة فإن لم يستطع أراد منه الصغيرة فإن لم يستطع اتجه الى شغله بالمباحات عن الطاعات فان لم يستطع اتجه الى شغله بالاعمال المفضولة عن الاعمال الفاضلة فان لم يستطع سلط عليه من يؤذيه سلط عليه من جنوده من يؤذيه ووقفتنا هنا في بياني هداية سورة الفاتحة للسلامة من البدع وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه السورة من فهمها فهما صحيحا وعقل مدلولها وتدبر خطاب الله عز وجل فيها وفهم كلام الله عز وجل وآمن به فإنه بإذن الله عز وجل لا يقع منه شرك ولا بدعة من فهم هذه السورة سورة الفاتحة فهما صحيحا وعقل معناها وآمن بها وحققها لا يقع منه بشرك ولا بدعة وها هنا نسمع كلاما للعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وعلى ضوء كلامه رحمه الله ننظر في أثر هذه السورة المباركة في السلامة من الأهواء والبدع يقول رحمه الله وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة الا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وابطالها باقرب الطرق باقرب الطرق واصحها ووضحها ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدوائها وأعمال القلوب وأدويتها من علمها واستقامتها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة عليه ولا منزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها أي في سورة الفاتحة ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك وهي فوق ذلك وما تحقق عبد بها وتأمل كلامه هذا وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل مما وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينة وفهمها وفهم لوازمها كما ينبقي ووقع في بدعة ولا شرك أي أن من يفهم هذه السورة سورة الفاتحة فهما صحيحا ويعقل عن الله تبارك وتعالى خطابه فيها لا يقع في بدعة ولا شرك يقول وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لمما غير مستقر هذا كله لمن يفهم الفاتحة هذه السورة فهما صحيحا ثم قال رحيمه الله هذا وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض كما أنها المفتاح لكنوز الجنة ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق ولا ممانع ولم نقل هذا عن مجازفة بل حقيقة إلى آخر كلامه رحمه الله الشاهد من ذلك معاشر الإخوة المؤمنين أن هذه السورة العظيمة لها هدايات كثيرة ومن جملة هدايات هذه السورة تخليصها للمؤمن بإذن الله عز وجل من الأهواء والبدع وإذا أردت لنفسك أن من البدع فحقق الإيمان بهذه السورة المباركة إذا أردت لنفسك النجاة والسلامة من البدع فحقق الإيمان بهذه السورة المباركة فإنك فإنها تهديك إلى كل خير وتنجيك بإذن الله تبارك وتعالى من كل بدع سورة الفاتحة تهديك الى صراط الله المستقيم وصراط الله المستقيم هو الحق والهدى والدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاجل هذا لما سئل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن الصراط المستقيم ما هو ماذا قال قال هو أمر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى وطرفه الآخر في الجنة أمر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى وطرفه الآخر في الجنة وعلى جنبتيه جواد أي طرق كل طريق منها يؤدي إلى النار فأنت أيها المؤمن عندما تقرأ سورة الفاتحة مرات وكرات اهدنا الصراط المستقيم تستحضر كل مرة أن الصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير في بيان معنى قوله الصراط المستقيم يقولون الصراط المستقيم هو الرسول صلى الله عليه وسلم او يقولون الصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم او يقولون الصراط المستقيم القرآن او يقولون الصراط المستقيم الاسلام وكل هذه المعاني مؤداها واحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالقرآن والدين الذي يدعو إليه هو دين الله الإسلام فأنت في كل مرة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم تستحضر حاجتك الشديدة وافتقارك العظيم إلى الثبات على هذا الصراط والسير في هذا الطريق الذي كان عليه رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وأنت تسير في هذا الصراط تعرف من هم قدوتك فيه ومن هم السائرون أمامك عليه على هذا الصراط وفي السورة بيان ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أمامك على هذا الصراط المنعم عليهم من هؤلاء اقرأ في ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هؤلاء هم الرفقة في هذا الصراط المستقيم نبي أو صديق أو شهيد أو صالح فإذا أكرمك الله جل وعز ومن عليك وهداك بسلوك هذا الصراط فأنت سائر في طريق إمامك فيه وقدوتك فيه أنبياء الله والصالحون من عباده ولهذا لا تستوحش حتى لو كنت وحدك لا تستوحش لأن قدوتك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون من عباد الله ولهذا قوله أنعمت عليهم يزيل عنك الوحشة أضرب لك مثلاً قد يكون الإنسان في بلده مبتلى ببدع رائجة في البلد ومتفشية في البلد إلى درجة أن من لا يشارك في تلك البدع ينكر عليه ويشنع عليه وتشن عليه الغارات وتتوالى عليه الهجمات فإذا كان يعقل سورة الفاتحة ويفهمها لا يبالي به كلام من تكلم ولا بطعن من طعن لانه يسير في طريق كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام ولا يستوحش في الطريق لانه طريق المنعم عليهم من الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وايه شيء ينفع الإنسان إذا جامل في بدعة أو ساير الناس في ضلالة بزعمه ليكسب ودهم أو ليسلم من قبحهم فإذا كان يعقل سورة الفاتحة ويعقل هذا السؤال العظيم اهدنا الصراط المستقيم لا يبالي وإنما يزداد ثباتا ومضيا على صراط الله المستقيم ونصحا ودعوة لعباد الله تبارك وتعالى للسير عليه وأنت في هذا المقام تسير على صراط الله المستقيم وتسأل ربك مرات وكرات أن يهديك هذا الصراط وأن يثبتك عليه تحتاج إلى علم بهذا السراط وقد عرفنا أن السراط هو الإسلام وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذن أنت تحتاج إلى علم بهذا السراط تحتاج إلى علم بالسنة أنت بحاجة إلى العلم بالسنة والعلم بهذا الصراق أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب الإمام أحمد رحمه الله يقول حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب قال الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة او مرتين او ثلاث اما العلم فانك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى يكون سيرك على صراط الله المستقيم حتى يكون سيرك على الجادة السوية اما الذي لا يعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف هديه القويم تلتبس عليه الطرق وتختلط عليه الأمور ويتبس عليه الأمر ويختلط عنده الحابل بالنابل والصالح بالطالح ولا يميز بين الأمور ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه البدع والخرافات والانحرافات عن دين الله عز وجل لا يستطيع أن يميز سنة من غيرها ولا يمكن التمييز الا بالعلم بالسنة ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في مسجد الخيف في ميناء وقال في خطبته نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها إلى وبلغها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام دعا بنظرة الوجه وهو جماله وبهاؤه وحسنه إلى من يعتني بتعلم سنته عليه الصلاة والسلام هديه. والله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله عسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا لكن كيف يتحقق لك التأسيب والاقتداء بهديه دون تعلم لسنته صلوات الله وسلامه عليه كثير مننا معاشر الإخوة نعيش مشكلة عظيمة على وهي الانصراث عن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشغولون بأمور الدنيا ومشغولون بمتعها مشغولون بمجالس الأحاديث واللقاءات وغير ذلك ولا نعطي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من وقتنا شيئا اللهم إلا نزرا يسيرا عند بعضنا ومع ذلك نريد لأنفسنا ماذا أن نكون من أهل هذا السراط والأمر يحتاج إلى جدا وصبر ومصابرة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سيرك على هذا السراط يحتاج منك إلى مجاهدة لنفسك في معرفة تفاصيل هذا السراط ومعالم هذا السراط على ضوء أحاديث وسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم أما أن يبقى الإنسان حياته كلها معرضا عن السنة معرضا عن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويريد في الوقت نفسه أن يكون من السائرين على الصراط سيرا صحيحا فهذا لا يتحقق ولهذا قال بعض اهل العلم كيف يتقي من لا يدري ما يتقي الذي لا يعرف حلالا من حرام ولا يعرف سنة من بدعة ولا يميز بين حق وباطل كيف يسير سيرا صحيحا ثابتا على صراط الله المستقيم ولهذا بسبب الجهل يأتي احيانا دعاة الضلالة بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ويلقونه على بعض العوام ويخرجون مئات منهم عن صراط الله المستقيم وخذوا مثالا واحدا من عشرات يقول بعض دعاة الضلالة للناس قال صلى الله عليه وسلم اذا اعيتكم الامور فعليكم بأهل القبور إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو بأصحاب القبور وإذا كان هذا الذي ألقى عليهم هذا الحديث يطمئنون إليه ويثقون به فعلى هذه الكلمة أو بناء على هذه الكلمة يخرج مئات من صراط الله المستقيم إلى حيث الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور كذب ثم كذب من نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يودع الناس قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لماذا أيها الأخوة لأن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بكذبته ماذا يفعل بكذبته ماذا يفعل يخرج أقواما من الصراط المستقيم بهذه الكذبة لأن المسلمين يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحبون كلامه ويحبون هديه ويحبون ما قاله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءهم رجل يفقون به وقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه صادق في مقاله خرجوا بهذه المقالة عن صراط الله المستقيم إن كان كاذبا عليهم فيما نسبه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذا مثال من عشرات الأمثلة التي تبين لنا خطورة الأمر, خطورة الأمر. وأن حاجة, حاجة الإنسان إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ضرورية ماسة من أجل, ماذا؟ من أجل أن يسير على صراط الله المستقيم سيرا صحيحا سليما فإذا أنت تحتاج للسير على هذا الصراط أن تعرف السنة ومعرفة السنة تحتاج منك إلى شيء من الصبر في تعلمها وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في, في, في الكتب المعتمدة عند أهل العلم كالصحيحين والسنن وأيضا المتون المختصرة كالأربعين للنوه رحمه الله وهذا كتاب عظيم يحتاج إلى قراءته وحفظه كل مسلم فيه 42 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا غنى لأي مسلم عن حفظها وفهمها فأنت تحتاج إلى أمثال هذه الأحاديث تحتاج إلى قراءتها وإلى تعلمها وإلى فهمها وإلى درستها وأعطيها من وقتك إذا جلست في كل يوم تقرأ حديثا واحدا وتحفظ حديثا واحدا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك في السنة الكاملة تكون قد حفظت ماذا 360 حديثا إذا كنت كل يوم تدرس حديثا واحدا لكن العمر يمضي بك تصل الى الستين ثم تزحف الى السبعين ثم الى الثمانين وانت ما عطيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من وقتك لتعرف السنة ولتعرف هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فكيف تريد مع هذا الاهما للسنة ان تكون ثابتا على الصراط المستقيم لا تعوج عنه ولا تنحرص فإذا هناك حاجة إلى معرفة السنة للسير عليها وهناك أيضا حاجة إلى معرفة البدعة أن تعرف البدعة لتحذر منها لتحذر منها وكل سائر على صراط الله المستقيم لا بد أن يعرف البدعة ولو على وجه الإجمال حتى يكون منها على حذر والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذين الأمرين معرفة السنة والحذر من البدعة يؤكد عليهما في كل خطبة جمعة صلوات الله والسلام عليه لأن الأمر عظيم كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر حديث العرباض بن ساريا وفي الصنن قال إنه من يعش منكم فسير ماذا فسير اختلافا كثيرا انه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا انتبه هنا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام انه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا اذا كنت حريصا على سلامة نفسك وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم انه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا لا بد وان ينقح ينقضح في ذهنك سؤال في غاية الاهمية ما هو ما المخرج اذا كنا سنرى الاختلاف الكثير والضلالات المتنوعة والبدع المتعددة ما المخرج كيف ننجو كيف نسلم اعطاك عليه الصلاة والسلام المخرج بدون ان تسأل صلوات الله والسلام عليه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 صلوات الله وسلامه عليه الأمر الأول لزوم السنة والأمر الثاني مجانبة البدعة ومن أجل أن تكون ملازما للسنة مجانبا للبدعة تحتاج إلى العلم بالسنة لتلزمها وتتمسك بها وتحتاج أيضا في الوقت نفسه إلى معرفة البدعة لتحذرها وتتقيها اما اذا كنت لست على علم بالبدعة ماهي قد تدخل عليك البدعة من حيث لا تشعر ولهذا قيل قديما تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيع فان من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه الذي لا يعرف فرقا بين سنة وبدعة قد يقع في البدعة من حيث يظن انها سنة ولرب من طبق عليه قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولهذا كانت معاشر الإخوة ولهذا كانت البدعة حبيبة إلى الشيطان أكثر من المعطية الشيطان يحب من العبد المؤمن أن يقع في البدعة حبا أكبر من وقوعه في المعصية لماذا؟ قال العلماء لأن البدعة صاحبها يعتقد أنها ماذا؟ أنها حق صاحبها يعتقد أنها حق أما المعصية حتى لو كانت كبيرة صاحبها يعتقد أنها ماذا؟ أنها خطأ وأنها معصية ولهذا المبتدع المصر المتمسك بفضعته اذا قلت له هذا خطأ ماذا يقول اي شيء يقول لك يرضى او انه يغضب منك اشد الغضب هذا الذي يحصل يغضب منك لكن صاحب المعصية اذا قلت له هذا خطأ اتق الله يقول اسأل الله ان يهدينا ويقول لك انا والله اعرف انني على خطأ لكن ادعو الله ان يهدي لي. فيشعر بخطأه أما صاحب البدعة أبدا ما يشعر بخطأه بل يرى أنه هو صاحب الحق وأنه هو صاحب السنة وأنه هو صاحب الهدى ولهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من, إلى إبليس من المعصية وهذا مما يدلنا على خطورة البدع وحاجة العبد إلى معرفتها ليحذر منها وقد جاء في صحيح البخاري عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته فأنت تعرف البدعة للخوف منها وللحذر ولاتقائها ولمجانبتها وللبعد عنها وهنا أيها الأخ الكريم أيها الأخ الموفق أيها الأخ المؤمن في هذا الباب اقرأ كثيرا وكرر عشرات المرات وانصحك بذلك قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جاء في الحديث الصحيح أن اليهود جاءوا إلى الصحابة انظر قيمة هذه الآية التي ربما بعض المسلمين لا يشعر بقيمتها جاء بعض اليهود إلى الصحابة وقالوا لقد أنزلت عليكم آية لو أنزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويسمع مقالتهم قال إني أعرف الآية وأعرف اليوم الذي أنزلت فيه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدينة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وهو واقف بعرفة وهذه الآية لما نزلت لم ينزل بعدها حلال ولا حرام إلى أن قبض صلوات الله والسلام عليه ديننا ما شأنه كامل دين كامل لا نقص فيه أتمه الله عز وجل وأكمله عقيدته أصح العقائد وأكملها وهي تامة عباداته أصح العبادات وأزكاها وهي تامة أخلاقه أكمل الأخلاق وأتمها وهي تامة ديننا كامل عقيدة وعبادة وخلقا أن نحتاج بعد ذلك إلى اختراع مخترع أو إحداث محدث إذن الذي يحدث في الدين لم يفهم قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهنا يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة إمام هذا البلد يقول رحمه الله مقالة عظيمة واسمعوا هذه المقالة يقول رحمه الله من قال في الدين بدعة حسنة من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة من قال في الدين بدعه حسنه فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرساله لماذا قال لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين كامل فالذي يقول في الدين شيء حسن لم يبين إذن ماذا إذن هناك نقص في الدين لم يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لازم يلزم كل من يقول في الدين بدعة حسنة قال رحمه الله من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة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 اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بالاهتداء بهديه بالاقتداء بسنة صلوات الله والسلام عليه بهذا صلح فالسنة هي النجاة مثل ما قال ايضا مالك رحمه الله مالك بن نس يقول كلمة عجيبة يقول رحمه الله السنة مثل سفينة نوح ما شأنها سفينة نوح قال السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق وكل ما لم يكن سنة فهو بدعة ان ركبته غرقت حتى وان عجبك حتى وان استحسنت حتى وان دخل خاطرك يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فإذن أيها الإخوة المقام عظيم ولهذا أقول مرة ثانية نحتاج والله أن نكرر هذه الآية عشرات المرات حتى نعيها تماما ونطبقها فعلا اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ديننا كامل عقيدة وعبادة وخلقا وديننا هو ما بينه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فنحن نحتاج إلى العلم بالسنة وإلى لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وها هنا يقول العلماء كلمة مهمة يقولون ما أحدثت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة ما أحدثت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة ولهذا إما ليس هناك إلا أحد خيارين إما أن تختار السنة وتلتزم بها أو أن والعياذ بالله يختار الإنسان البدع وبمقابل ذلك يهجر ويترك السنن الصحاح خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لعلنا أيها الإخوة نكتفي بهذا القدر وسيصلى في هذا المسجد هذا اليوم بعد قليل صلاة الاستسقى فعلينا أن نقبل على هذه الصلاة بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة وصدق مع الله عز وجل في الدعاء ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يحيينا وإياكم على السنة وأن يميتنا عليها وان عيدنا من البدع وان يجنبنا سبيلها وان يحينا مسلمين وان يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا وأل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك معترفين لك بها مستعملين لها في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا لما تحب وترضى واعنا على البر والتقوى ولا تكنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اغفل لنا ذنبنا كل دقه وجل اوله واخره سره وعلنا اللهم اغفل لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الامات اللهم اغفل لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلننا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر ذنوب المدنبين من المسلمين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة للحجاج والمعتمرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد